وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنَسْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نفسي تريء إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراك به فقد لبث فيكم عمر من قبله أفلا تعسلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله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 من ربه، فقل إنما الغيب لله تنتظر، إني ما تُم من المنتظرين.